بوك تو انا اندواي ست واحد وعشرون واحد وعشرون كراتك بوغوفر دوا محادثة قصيرة رقم اثنين أد كنت من أين أنت من أين أنت؟ أنا من بازل أنا من بازل بازل ي في سويسري بازل في سويسرا بازل في سويسرا ألي вам سميم представити господа ميلر اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر هو أجنبي هو أجنبي قولي وكما يزيكو هو يتكلم عدة لغات هو يتكلم عدة لغات هل حضرتك هنا لاول مرة؟ هل حضرتك هنا لاول مره ن لا قد كنت هنا في العام الماضي لا قد كنت هنا في العام الماضي <تصفيق> ولكن لمده اسبوع واحد فقط ولكن لمده اسبوع واحد فقط كاكو فام يوشيش بري اتستمتع بوجودك عندنا؟ اتستمتع بوجودك عندنا؟ جدا الناس هنا لطفاء جدا الناس هنا لطفاء اين وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا Wa tu'jibuni al-manazir al-tabi'iyya aydan. po poklicu. Mahua huwa 'amaluk? Ma huwa 'amaluk? Sam prevajalec. Ana mutarjim. Ana mutarjim. Prevajam knjige. Ana الكتب أنا أترجم الكتب استسامي هل حضرتك هنا لوحدك هل حضرتك هنا لوحدك ن زمانو يوتودي جينا ن زمانو يوتودي موش ل زوجتي زوجي هنا أيضاً لا، زوجتي، زوجي، هنا أيضاً إنتم ست مايا دوا أتراكا وهناك طفلاي الاثنان وهناك أطفالي الاثنان